Azabillahi min al-shaytanir rajeem. Bismillahi l-Rahmani l-Rahim. Al-hamdu lillahi Rabbil alamin al-Rahmani al-Rahim. Minal fiyom al-din. İyakan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 وأتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فن قهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وإخذنا منهم وإخذنا منهم ميثاقا غليظا فبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَطَعْنِهِمْ قُلُوبَنَا غُلْلٌ بَلْ ضَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بَلْ ضَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذي نختلف فيه لفي شك من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 ULAIKE SANUTIHIM AJRAN AZIMAN INNA AMHAYNA ILEYKA KAMA AMHAYNA ILA NUHUYYANAN NABIYIN MIN BA'DIH WA AMHAYNA ILA IBRAHIMA WA ISMA'ILA WA ISHAQA WA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 الله قد ظلوا ظلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم ضريقا إلا ضريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا ايها الناس قد جاكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم وان تكفروا فإنه لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما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 وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعْذِبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجْدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَهُمْ وَلَا نَصِيرًا إِيَّا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بِرَهَانٍ مِن رَب بِكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ رَب بِينَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاَعْتِصَلُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ, ويهديهم إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكُ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ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 يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهمة الأعами إلا ما يطلع عليكم غير حلي الصيد وأدم حرب إن الله يحكم ما يريد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 من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورغبانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يبرم أنكم شناءوا من أن صدقتم عن المسجد الحرام أن تعتدوا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 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَغَاؤُهُ الَّذِي لغير اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَنْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّضِيحَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّضِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذلكم في الصُح الْيَوْمَ يئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ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 فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَلْكُرْثُ نَارَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجرهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبض عمله وهو في الآخرة من الخاسبين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسنوا وجهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا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 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليظهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا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 وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسناً وَإِنْ تُقْرِهُ تُمُ اللَّهُ بِرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسلوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واخفح إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُحْظًا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ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 قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ النُّورُ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى, النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم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 فَقَالَ جَاءَكُمْ بِشِيرٌ وَنذيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نعمة اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَأَجْعَلَكُمْ مُلُوكًا وأتاكم ما لم يُؤْتِ أحد من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتن قلب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 فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ ظَالِبُونَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِذْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَإِنْ بَسْيَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَغْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِضًا يَدْيَ إِلَيْكَ لِأَغْتُلَكَ إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فضوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين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 هما واحدة ولكن يبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله ما رجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم في تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم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 فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَعْجَلُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُونَ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعْكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ما يحبونه على المؤمنين.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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم حسوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعْنَهُ اللَّهُ وَغَظِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ أولئك شر كانوا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمدنا وقد تخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتبون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر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 قُلَت اَيْدِيهِمْ وَالْعِنُوبُ بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَذِيدُ النَّكَثِيرَ مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ضِيَاناً وَكُفْراً وَأَلْقَى بَيْنَهُمْ عَدَاوَةً وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 يا أيها الرسول بَلِّغ ما أُنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعظمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين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 وأنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقين يبطلون. فَحَسِبُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَبَّ عَلَّهُم بِاللَّهِ عَلِيمٌ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ والله بصير بما يعملون لقد كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ ربي وربكم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 كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُفَكُّ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن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 لا تجد أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشرقوا ولا تجد أن أقربهم ودّة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صاروا ذلك بأن منهم قسسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحم الرحيم الحمد للله رَ العالم الرَّحمن الرحيم ملك يمدين إ كان بد كانسبم إن الصيرض المستقيم صيراب الذيينأَعمد